بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، فلا تعجبك أيها الرسول أموال المنافقين ولا أولادهم ولا تستحسنها، فعاقبة أموالهم وأولادهم سيئة، فالله يجعلها عذابا عليهم بالكد والتعب لتحصيلها. وبما ينزل من مصائب فيها إلى أن يخرج الله أرواحهم حال كفرهم فيعذبون بالخلود في الدرك الأسفل من النار إذا هذا نهي فربنا جل جلاله يدهى نبيه صلى الله عليه وسلم وكل أمر ونهي خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم فامته مخاضبون به فقال فلا تعجبك والعجاب هو استرور بما يتعجب منه وتأمل الآن وفي هذا الزمان الناس ينظرون إلى المحرمات ويسجلون اعجابا حتى يسجل عليهم ما يقترفون فربنا جل جلاله نهانا عن الإعجاب الإعجاب هو السرور بما يتعجب أصبح الآن لما غرق الناس بالشهوات أصبحوا يعجبون عمليا ويسجلون إعجاب ويحفظ عندهم الإعجاب في أجهزتهم وفي حساباتهم ويظهروا عند الآخرين فربنا نهى نبيه وهو نهي لنا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم لذا لا يتعجب من حطام الدنيا ولا شثرة الذرية فالذرية تنفى حينما تكون صالحة والمال ينفع حينما يأخذه الإنسان بحقه ويضعه بحقه ثم قال تعالى إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا هذا يذكرنا بالمقوله التي تقول كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بليه إذن هذا المال وهذه النعم التي عندنا ان لم نستخدمها في مرضات مجديها فهي بلا قال وتزهق انفسهم وهم كافر يعني يبقون في عذاب حتى تخرج ارواحهم من اجسادهم ثم قال تعالى ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون ويقسم المنافقون لكم أيها المؤمنون كاذبين إنهم لمن جملتكم وهم ليسوا منكم في بواطنهم وإن أظهروا أنهم منكم لكنهم قوم يخافون أن يحل بهم ما حل بالمشركين من القتل والسبي فيظهرون الإسلام تقية وربنا جل جلاله قد اعز الله نبيه ونصره وفي يوم الفرقان جاء كثيرون اظهروا الاسلام ولكنهم لا يريدون الاسلام فاظهروا الاسلام تقيه ونفاقا فهنا مع ال على نفاق المنافق وينافق الا ان في ذلك في اشاره الى ان الله قد اعز دينه واظهره حتى أنهم جاءوا يقولون بل يحلفون قال ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم فلسانا لما ينتسب إلى شيء لا بد أن يحقق العمل على هذا الشيء وأن يكون أيضا ثمة عمل قلبي صدق يعني يكون موافق للعمل الظاهر وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون أي يخافون والفرق تفرق القلب من الخوف والفزع، وأصل فرق يدل على تمييز وتزيل بين شيئين ففي ذلك إشارة إلى شدة خوفهم فهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيء ولكنهم هكذا قد نافقوا هذا النفاق الكبير من خوفهم على أنفسهم وعلى أموالهم ثم قال تعالى مبينا حاله قال لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون لو يجد هؤلاء المنافقون ملجأ من حصن يحفظون فيه أنفسهم أو يجدون كهوفا في الجبال يختبئون فيها أو يجدون نفقا يدخلون فيه للتجأوا إليه ودخلوا فيه وهم مسرعون إذا ربنا جل جلاله يبين حالهم وأمانيهم لو يجدون ملجأ ملجأ أي معقلا وحصنا والملجأ هو المكان الذي يلتجئ إليه أو مغارات وهي السراديب وممرات الجبال مغارات وقيل لها مغارب اعتبار انه هو المكان الذي يغور فيه الإنسان يعني بحيث يهرب منهم أو مدخلا أي سربا في الأرض يدخلون فيه لولوا إليه وهم يجمحون أي يسرعون أي يسرعون في ذهابهم عنكم لأنهم إنما يخالطونكم كرها لا محبة وتأمل هنا فيما يتعلق بهذا الوصف قال يجمعون كما قلنا اي يسرعون اسراعا لا يردهم شيء من الفرس الجموح والفرس الجموح هو الفرس الذي اذا حمل لم يرده اللجام ثم قال الله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون ومن المنافقين من يعيبك أيها الرسول في قسمة الصدقات عندما لا ينالون منها ما يريدون فإن أعطيتهم منها ما يطلبون رضوا عنك وإن لم تعطيهم ما يطلبون منها اظهروا التذمر ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قد أودي في الله جثيرا والمؤمن قد يحصد له أن يقوم بخدمة الآخرين ثم يسمع كلاما من هنا وهناك هل يصده هذا لا لا يصده هذا وحينما يقرأ الإنسان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يتصبر فربنا قال ومنهم أي من المنافقين من يلمزك أي يعيبك في الصدقات أي في تقسيم الصدقات ثم بين ربنا حال أن حينما يلمزون لا لشيء إلا لأنهم لا ينتفعون طمعا يفعلون هكذا وشححا من عند أنفسهم قال فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون اي هم يسخطون على فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وربنا قال ولو أنهم رضوا ولو أنهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ولو أن هؤلاء المنافقين الذين يعيبونك في قسمة الصدقات رضوا بما فرضه الله لهم وبما أعطاهم رسوله منها وقالوا كافينا الله سيعطينا الله من فضله ما شاء وسيعطينا رسوله مما أعطاه الله إنا إلى الله وحده راغبون أن يعطينا من فضله لو انهم فعلوا ذلك لكان خيرا لهم من أن يعيبوك تامل اخي الكريم أن الاخوه في مركز تفسير حينما فسر رأي قالوا في اخر شيء لو انهم فعلوا ذلك لكان خيرا لهم من ان يعيبوك باعتبار ان جواب لو محذوف ان جواب لو محذوف تغيير لو انهم رضوا لكان خيرا لهم والمعنى لو أنهم رضوا ما أصابهم به الرسول من الغنيمه وطابت به نفوسهم وان قل نصيبهم وقالوا كفانا فضل الله وحسبنا ما قسم لنا سيرزقنا الله غنيمه اخرى فيؤتينا رسول الله اكثر مما اتانا اليوم انت حينما تقرا القرار عندك حرف الشرط تامل تامل جواب الشرط وأيضا القرآن ينمي عقل الإنسان حتى الإنسان يعني دائما يتفكر في الآيات ويتدبر ما يتعلق بها وهنا لما ذكر ربنا اعابه هؤلاء المنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر ربنا العلاج لمرضهم بدأ يبينوا الذين يستحقون الصدقات قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الطقاب والغارمين وفي سبيله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم إنما الزكوات الواجبة طبعا قيل في ت... يعني عنها صدقة لأنها الصدقة التطوعية يقال لها صدقة وصدق الواجب الزكاه يقال لها صدقه وكلاهما سمي الصدقه لانها تدل على صدق ايمان العبد لأن المال محبوب إلى النفوس فلا يقدمه الا لا يقدمه الانسان الا لمحبه الله انما الزكوات الواجبه يجب أن تصرف للفقراء وهم المحتاجون الذين لديهم مال من مهنه او وظيفه لكنه لا يكفيهم ولا يتنبه لحالهم والمساكين الذين لا يكادون يملكون شيئا ولا يخفون على الناس بسبب حالهم أو مقالهم والاستعات الذين يرسلهم الإمام لجمعها والكفاق الذين يتألفون بها يتألفون بها ليسلموا أو لضعفة الإيمان ليقوى إيمانهم أو لمن يدفع بها شره وتصرف في الأرقاء ليعتقوا بها وللمدينين في غير إصراف ولا مأصيا إن لم يجدوا وفاء لما عليهم من يتنى إن لم يجدوا وفاء لما عليهم من دين وتصرف في تجهيز المجاهدين في سبيل الله وللمسافر لذين قضعت نفقته قصر صرف الزكوات على هؤلاء قصر صرف الزكوات ألا هؤلاء فريطة من الله والله عليم بمصالح عباده حكيم في تدبيره وشرعه إذا تأمل هنا القصر هو في قوله انما الصدقه فهذا قصر للفقراء والمساطين طبعا الفقير الذي ليس لديه ما يكفيه والمسكين هو الذي اسكنته الحاجة عن أن يؤدي الواجبات عليه. والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله تامل الأخ الكريم قال ربنا فريضة أي فرض الله هذه الصدقة فريضة على الاغنياء في أموالهم وقسمها بنفسه لاهل تلك الأصناف المستحقين لها دون غيرهم فريضة من الله والله عليم حكيم أي والله عليم بمصالح خلقه لا يخفى عليه شيء من ظواهر الأمور وبواطنها حكيم في قوله وفعله وفي خلقه وشرعه يضع كل شيء في موضعه اللائق به ولا يدخل في تدبيره خلل البت سبحانه وتعالى ثم قال تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل أذن خيرا لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ومن المنافقين من يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام فيقولون لما شاهدوا حلمه صلى الله عليه وسلم أنه يسمع من كل أحد ويصدقه ولا يميز بين الحق والباطل قل لهم أيها الرسول إن الرسول لا يسمع إلا الخير يصدق بالله ويصدق ما يخبر به ال... ويصدق ما يخبر به المؤمنون الصادقون ويرحمهم فإن بعثته رحمة لمن امن به والذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم باي نوع من انواع الاذى لهم عذاب موجب طبعا فسر اريد بموجب اعتبار ان كل الي في القرآن معناه موجب إذا قالوا منهم الذين يؤذون النبي والإنسان يعظم النبي صلى الله عليه وسلم ويعظم حديثه ويعظم شرعه ويعظم سنته ويقولونه وأذن أن يسمعوا كل ما يقادله يصدقه طبعا انقصدوا بذلك ذم النبي صلى الله عليه وسلم انه في زعمهم سليم القلب سريع الاقترار يسهل خداعه هكذا قالوا إن قالوا فيه أذن أن يسمع كل ما يقال له سمي بالجارحة للمبالغة كأنه من فرق استماعه صار أذنا فهم أرادوا القدحة بالنبي صلى الله عليه وسلم انتهت هذه الصفحة طبعا إنما الصدقات هنا قصر لجنس الصدقات على الأصناف المعدودة وأنها مختصة بها أيضا المؤمن طبعا ينتفع في الآية التاسعة والخمسين وقالوا حسب الله وقال حسب الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا إلى الله راغبون انا إلى الله في أن يغنمنا وأن يخولنا فضله لراغبون فالإنسان يرغب ما عند الله سبحانه وتعالى وهنا في, يعني في هذا التلقين والتعليم للمؤمنين وتوبيخ المنافقين يعني هذه الآية تضمنت هذه الآية الكريمه أدبا عظيما وسرا شريفا ارجاع الرضا بما أتاه الله ورسوله والتوكر على الله وحده وكذلك الرغبة إلى الله وحده في التوفيق لطاعة الرسول وامتثال أوامره وترجز واجره وتصديق أخباره والاقتفاء بأثاره أما الآيات الأولى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحذفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون هذه الآيات يعني الإنسان يقف عندها طويلا فربنا جل جلاله ينهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعجب بأموال المنافقين وأولادهم فإنه تعالى إنما يريد أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وأن تخرج أرواحهم وهم مستبرون على كفرهم ويخبر تعالى عن كذبهم وجبنهم وأنهم يحلفون بالله للمؤمنين إنهم منهم وهم ليسوا في الحقيقة منهم ولكنهم قوم يخافون من المؤمنين فيحلفون لهم ليأمنوهم ويخبر أنهم لو يجدون مكانا يتحصنون فيه أو كهوفا في الجبال أو نفقا في الأرض لهربوا إليها وهم يسرعون في مشيهم لشدة كراهتهم للمؤمنين ونفورهم منهم وخوف من الخروج للجهاد معهم أنا أخ حبيب اسمه أبو عمر دائما يتحدث معي على عزة الإسلام فالمؤمن حينما يقرأ هذه الآيات يستذكر عزه الإسلام والإنسان يكون عزيزا بدين الله تعالى حينما يطبق هذا الدين ويزداد تمسكه بالدين كلما ازداد علمه إذا في هذه الصفحة طبعا فوائد الأخوة في مركز تفسير قالوا من فوائد الآيات الأموال والأولاد قد تكون سبب للعذاب في الدنيا وقد تكون سببا للعذاب في الآخرة فليتعامل العبد معهما بما يرضي مولاه فتتحقق بهما من نجات إذن المال يضعه يأخذه الإنسان بحقه ويضعه بحقه والأولاد هم أمانة يطعمهم ابن من الحلال ويسعى في تربيتهم وإعفافهم توزيع الزكاة موكول لاجتهاد ولاه الأمور يضعونها على حسب حاجة الأصناف وسعة الأموال إذا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما تعلق برسالته كفر يترتب عليه العقاب الشديد ينبغي العبد أن يكون أذن خير لا أذن شر يستمع ما فيه الصلاح والخير ويعرض رفعا وإباءا, وإباءا عن سماع الشر فالإنسان يستمع إلى الخير ويحذر الإنسان الاستماع الى المحرمات وما أكثر المحرمات في الإذاعات والقنوات طبعا هذه الفوائد أكره الاخوه في مركز تفسير وبالإمكان إضافة بعض الفوائد اولا نقول جمع المال فيه مشقة فليطلبه المؤمن بنية صحيحة محتسبا الاجر فيه وطالب المال يتعب بجمعه ويكون وجلا في حفظه مع الحسر على تخليفه عند من لا يحمده ثانيا أدب رباني لنبيه وأيضا للمؤمنين بعد يعني من أجل أن الإنسان يعني لا يعجب بحطام الدنيا الفاني لأجل أن لا تتعلق النفوس بهم فالإنسان يجعل قلبه فيما يحبه الله وما يريده الله تعالى ثالثا من أسباب النفاق الحرص على المصالح المادية وشدة التأثر بها فهنا الذين ينافقون إنما ينافقون لأجل خطام الدنيا لما أحب الدنيا وتعلقوا بها ولذلك من واجب الفقهاء أن يبينوا للناس حقيقة هذه الدنيا الفانية وأنت حينما تقرأ القرآن تجد الآيات كثيرا ما تبين حقيقة هذه الدنيا الفانية وأن الإنسان مسافر إلى ربه وأن هذه الأيام التي يقطعها هي مراحل عمره رابعا في الآيات التحذير من الاستدراج بالنعم فالإنسان يعطى ويرزق ولكن يحذر الإنسان أن يكون هذا استدراج خامسا الدنيا كلما توسعت على العبد انقصت أجره والسبب في ذلك هو أن التوسع في امور الدنيا يشغل العبد عن طاعة الله سبحانه وتعالى ويلهيه بما يكون من ملذات الدنيا وشهواتها لكن الإنسان لما يطلبها بحلال ويضعها في حلال وينوي في كل عمل يقوم به ما يحبه الله تتحول العادات إلى عبادات والمباحات إلى حسنات سادسا إن هذه السورة العظيمة والمعروف بسورة العذاب والفاضحة والمخزية والكاشفة تفضح المنافقين إذ كانت الطائفة منهم انتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في توزيع الصدقات وليس انتقادهم لقصد صحيح ولا لرأي راجح وإنما بقصد أن يعطوا منها إذ كانت بواعث رضاهم وسخطهم منفعتهم الخاصة فنعطي الواحد منهم رضي وإن لم يعطى سخضة فهم يبحثون عن الفائدة الدنيوية والغنيمة الباردة من غير اغتال فكان ذلك مناسبا لنزول أصناك من يستحقون الذكر. فإذا من أخي الكريم تدبر تسلسل الآيات ولماذا ذكر هذا بعد هذا حتى يزداد حبك لكتاب الله تعالى طبعا هذا من أعظم ما يعين على تثبيت الحفظ تسلسل الآيات سابعا في فضح الله للمنافقين بيان سوءهم ومن ذلك تأمل لو تتأمل آيات تعرف الصفات التي وصف بها هؤلاء فمن ذلك الصفات الصد عن سبيل الله لفسقهم وخروجهم عن طاعة الله التطلع إلى الدنيا وأسبابها من جاهن وثروة الكذب وديد الكذب ديدنهم والخيانة طبعهم وخلف الوعد مسلكهم أكثر الناس غفلة عن ذكر الله لا يصرون الحق ولا يستقيمون عليه تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اضطرابهم وعدم ثباتهم على حال تقليدهم لابائهم على غير بصيرة السعي لإشعال الفتنة وقولهم بالمنكر انشغالهم بالنعمة عن المنعم التخلف الدائم عن الاجتماع والجماعة أيضا يعني سعيهم الدائم لتثبيط المؤمنين عن الجهاد أيضا اثارهم العاجل على الآجة وإثارهم العرض الزائل على النعيم الدائم فرحهم بالمصائب التي تصيب المسلمين وحزنهم لكل خير يناله المسلمون غمزهم ولمزهم المؤمنين التكاسل والتباط عند النفق والصلاة ميلهم لترويج الإشعاعات ولذلك تجب معاداتهم وموالات عباد الرحمن وأن حب المنافقين نفاق وأنه لا يجوز منادات المنافق بألفاظ التوقير ثامنا النظر إلى متاع الدنيا على وجه المحبة والتعظيم لها ولأهلها منهي عنها لأن الله قال هنا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم أما النظر اخي الكريم تأمل أما النظر إلى المخلوقات العلوية مثل النظر إلى السماء وفي الآفاق على وجه التفكر والاعتبار فمأمور به مندوب إليه بل إن الإنسان إذا كان ينظر هنا وهنا ولا يتدبر فليعلم أنه معاقب تاسعا لا ينبغي التعجب بأموال المنافقين ولا بأولادهم ولا بسائر نعم الله التي جعلها الله في يد من لا نصيب لهم في الآخرة عاشرا النفاق جالب لجميع الآفات في الدين والدنيا ومبطل لجميع الخيرات في الدين والدنيا إذ إنهم لا ينتفعون من أفعال البر يوم القيامة وأن نعم الدنيا التي عندهم سبب عذابهم وبلاءهم. حادي عشر المنافقون يعذبون على أموالهم في الدنيا والآخرة وقد نبه على عذاب الآخر بعلته وهو زهوق أنفسهم على الكفر لأن من مات كافرا عذب في الآخرة لا محالة ثاني عشر من طلب الدنيا وحدها آل أمره في الدين إلى النفاق وأما من طلب الدنيا بقدر ما أذن الله فيه وكان غرضه من الدنيا أن يتوسل إلى مصالح الدين فهو الطريق الحق وعلى المؤمن أن يكون راضيا بقضاء الله في كل أموره ثالث عشر على المؤمن أن يقتنع بكسبه وما يناله بحق من صدقة ونحوها وعليه أن يوجه قلبه إلى ربه ولا يرغب إلا إليه رابع عشر لا ينبغي للعبد أن يكون رضاه وغضبه تابعا لهوى نفسه الدنيوي وغرضه الفاسد بل ينبغي أن يكون هواه تبعا لمرضات الله تعالى خامس عشر على المرء أن يجعل الرضا والتوكل فهما يكترفان المقدور فالتوكل قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه سادس عشر الزكاة ليست تطوعا من المذكرة ولا تفضلا منه بل هي فريطة محتمة سابع عشر إن الذي ينبغي أن تغسر الصدقات عليه هو الموصوف بإحدى الصفات المذكورة دون غيره لأن سبب الاستحقاق صلاح الدين وصلاح أهله للفساد وأن المنافقين لا يستحقونها لأنه ليس منهم سوى الفساد هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته